بوك تو <تصفيق> ثمانية وسبعون ثمانية وسبعون صفات لار بير الصفات واحد الصفات واحد, الصفات واحد امرأة كبيرة السن. امرأة كبيرة السن. ششمان بير كذن. امرأة سمينة. امرأة سمينة. مراكل بير كذن. امرأة فضولية. امرأة فضولية. ين بير سيارة جديدة. سيارة جديدة. قزل بير أربة. سيارة سريعة. سيارة سريعة. رهات بير أربة. سيارة مريحة. سيارة مريحة. ما في بير ثوب أزرق. ثوب. أزرق. كرمزي بير ثوب أحمر. ثوب أحمر يشيل بر إلبية. ثوب أخضر. ثوب أخضر سياح بر شنطة. يد سوداء. شنطة يد سوداء kahverengi bir çanta Şantat yed bunniye Şantat yed bunniye beyaz bir çanta Şantat yed beyda Şantat yed cana yakın insanlar Nesun lutafa Nas lutafa كبار insanlar ناس مهذبون ناس مهذبون ناس مهمون ناس مهمون سيملي محبوبون اطفال محبوبون كُستَحْ، <تصفيق> أطفال وقحون. أطفال وقحون. <تصفيق> أطفال مؤدبون. أطفال مؤدبون.